سورة الزخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقنون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 الذي جعل لكم الارض مهدًا واجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذين نزل من السماء ماء ام بقدر فانشرنا به فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون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 وَإَِّا إلَ رَبِّنَا لَمُ قَلِبُول وَجَعال لَهُ مِن عبَادِهِ جُزْأًَا إَِّ الإِسَانَلَ كَفُُ مُبين أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاقَكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضُرِبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشِّرُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُشْتَمِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا على عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مهتدون. وكذلك معرسنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون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 بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا وَقالوا لَل نُزّلَ هذا القُرآن على رَجُلِ مِن القَرِيةَين عظِييم أَهُم يقُسمونَ رَرحْمَةَ رَبِّك نَحْنُقَ سَمنَّ بَعنَهُم معشَتَم فيِي الحياتةِ الُّنياء.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 فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فإِمَّا نَذَابًا بِكَ فَيَنَّ مِنھُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ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 وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ عَلَّهُمْ يَرْهَقُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْنَا عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ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 وَإَِّ لعِمُِساعةِ فَلاَا تَتَر النَّ بَِا وَتبُِون هذا صِرةٌ مُسْتَقِيم وَلَا يَصًُّاَّكُمُ الشَّيطانُ إن لَكُ معدُوم مُبين.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 يُطافُ عليهم بِصِحافٍ من ذَهَبٍ وأكوابٍ وفيها ما تَشْتَهِي الأَنفُسُ وتَلَذُّ الأَعْيُنُ وأنتم فيها خالدون وتلكَ الجَنَّةُ التي أُورِثْتُموها بما كُنتُم تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مُخَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ يَظْلِمُونَ